على الويب سايت على الابليكيشنز اندرويد ايو اس بالستوديو هون كله الناطرين نجمة من النجوم يلي شاركوا اكيد بستار اكاديمي مش بس هيك هي نجمة لبنانية ليا مخول بدرحب فيها اليوم من ستار اكاديمي بستوديوهات صوت الغد بيدرايبرت 5 أهلا وسهلا فيك ليا بونسوار ليا نعم لازم تنزلي على الرئاسي أو على انتخابات نيابية أو على شيء ما بصير هي عن جد ما بصير يعني من وقت لما قلنا انه في انترفيو مع مش عم اقدر يفتح التويتر او الانستغرام عندي ولا شيء يعني, يعني الله يضل عليكي شو الفان كلب اللي عندك عن يعني مخيفين كيلون عن جد التيم اللي عم اخول قديه بتحسي انه عهود الناس ان اصحاب اكيد قديه بتحسي هودي اذا بتقيله مثلا نعمله نفذوا هذا الشيء بيلبقوا بنفذوه انا دغري اي نو اي نو انه كلهم وراي شو ما أعمل هن أنا ورايا؟ فيك تعملين إليم يعني بشي بلد هنوزة وينات <تصفيق> <تصفيق> ليه يا أهلا وسهلا وفيكي آه أنت بنت لبنانية زغطورة <تصفيق> برجك برج الأسد هلا مبسط ليال عايش كل حياتك بفرنسا مزبوط صح؟ <تصفيق> ليه أول شيء أنت عايش بفرنسا؟ لأنه خلقت هنيك آه أهل فلو من لبنان لأنه كان في الحرب <تصفيق> أنا خلقني هنيك بس كنا أجي كل صيفي على لبنان فأنا أكيد بلدي هون بحبه وبموت فيه خلقتك و... بفرنسا؟ وين فرنسا بالتحديد عايشت؟ حد باريس هي إني فيل اسمه لمن أوكي ايه وهيك أوكي و... و... وسأبت كنت موجودة في من السنة سي... كنت جيت للصيفية وستارك و... تلفنولي واسألوني إذا بهمني أعمل الكاستنج أوكي فا قلت why not بجرب وعملت الكاستينج ودلت هونه ومش الحال أهه <مش>, مش الحال وشوفنيك بس صار أكاديمي وتعرفت عليكِ وكنتي حلوة وصوتك مرسي. حلو وحتى البرفورمانس performances كانت روعة مرسك تشي يعني اذا إذا إذا الواحد بيحضرك هيك بس صار أكاديمي بحس انه ليه كأنه كان في حدا عم بيدربه أو في حدا عم يعلمه كيف تغني او في حدا بالعائلة بيغني ابدا شو أبداً أنا صار لي من أنا وصغيرة من عمري 8 سنين بغنّي وبرقص وهذا الشيء يعني بحياتي I love I love <تصفيق> فصار لي أكثر من 10 سنين عم بشتغل على حاله على الرأس على الصوت على كل شيء بس ما لحالي يعني عن جد لحالي وستله هالمطرح من ورا شغله بس انه اكيد بالأكاديمي كن كل البروفيسورين بيعلمونا هول الاسس رح نحكي عن صار اكاديمي والاكاديميه وكل <تصفيق> التفاصيل ورجعوا لها على الانستغرام وهول ما راح اطلع فيهم هلا ما راح والتليفونات عجقه بس بقول انه من لبنان فيكم تحكوها للي اذا حضن جه عبيد يسلم عليه اسال شي سؤال 01881222 او 333 كمان من خارج لبنان فيكم تحكونها عبر سكايبي صوت الغد بي بس بتمنى انه كل حدا بيتصل يسأل سؤال واحد لنفتح مجال كذا حدا خليونه لأول شيء أول ما وصلت استقبلت في مجموعة من الشباب والصبايا اللي ناطرينيك هون بدي سلم عليهم هلا بعض شوية ما لقلون يفوتوا لعنا مكي. وكمان استقبال على السجيد الأحمر لكلب صغير اسمه سكر او مي جود شغير كان شو ما بعرف ما كنت اعتقد هي هالقد بتحب الكلاب على فكره او oh ماي جاد فتت هون بالراديو قالوا لي في كلب صغير بتخافوا اكيد <تصفيق> انا قلت <جاهدت> أكيد. بخاف. <تصفيق> انا بتخاف نو اول شيء انا فقدت واحد كبير وكلب كبير اصلا الكبير كمان ما بخاف منه اي لوف اي لوف للكلب موت فيهم <تصفيق> فشفت هذا الصغير او ماي جاد لا صغير قد نقطة يعني متت متت او oh ماي جاد يعني صار من وقت ما وصلتي لهلا له عم بدغني سكر عادي ما حكيت مع حدا نسيت الدنيا كلها طبع عزيز أنا خليني فين تيجدو مع <تصفيق> منروح في داية على كل حال أنتي ما عندي كلب لا كان عندي بس إلا إنه بتعرف بس يكون عندك كلب لازم تهتم فيه دائما صح. دائما صح صح. أنا هيد مشكلتي يعني بعرف إن زهرة حجيب كلب راح أهتم فيه يمكن أول نهارين يعني بس بعدين بعدين ما عندي كوا لا بس إن إذا مش إذا مثل هو إذا مثل شجار خلص <تصفيق> مثل غير لا لا غير لا نضال أكيد بدي حييك بدي حييك كمان روزي معنا كل اللي موجودين من ستار أكاديمي خيك موجود معنا وكل مزبوط. الأصحاب إذا اتصالات صاروا جاهزين فينا نبلش ناخد كم اتصال ومن بين الاتصالات من جدل بشوي نمر الحوار لأنه اليوم هي الحلقة للناس يعني أكثر م. ما أنه نعمل انترفيو فرح ناخد أول مجموعة من الاتصالات المباشرة ليا جاهزة أكيد يلا أول اتصال <تصفيق> ألو أعطى الثاني ألو ما على الضغط هلا رح يروحوا أول كم إتصال <تصفيق> من خارج لبنان ألو أي اللي عم بسمعنا من خارج لبنان ما لازم يسمعنا على الابلكيشن يعني أوكي بس نيخد الاتصال سمعونا على التليفون يعني طفوا الابلكيشن أو واتس الصوت ألو ألو يا هلا ألو نعم مين ما آه نهة من السعودية نهى من السعودية أهلا وسهلا <مثل> فيك يا نهى أهلاً سهلاً ممكن أحكي ماليه؟ أكيد أنا عم بسمعك نهار كيفك <تصفيق> ليه؟ أنا منيح أنت كيف سلمي لها كل صعديه؟ زيوصل <تصفيق> بدي أقولك إني بحبك كثير كثير وإحنا معك على طول because you are the best وعلى طول رح نكون معك. مرسك كثير أنا عنجد بدي اه عم بسمعك. تمام مهار. بدي أشكر اه وكمان بدي أشكر نيمو كثير كثير لأنه فرجانا اياكي وعن جد مرسي ويلكم شكرا لك نهى شكرا لكل كمان يا هلا لا هاي الحمد لله لا Hello, hello, hábíz télejá. Mi szór? Team, riem a húr. Nagy tör felkaruljatok, mi hibákat kér, kér, kér, kér. De mi van, amit mondunk. Ha, holna? Libaníja. Ami semmáig nem furd mehala, a legaczadzala a súhaja munkin. Ha mag, ha mag, ha mag, a technika a ألو. عبر السكايب صوت الغد قلبي طيب قدي تجربة ستار أكاديمي كانت حلوة ليا كثير عن جد يعني يعني اكسبرينس مخيفة يعني مخيفة. لو انت قول... قررتي هلا اتغني مم. قدي برأيك كان بديك وقت لحط العالم شيروا يعرفوك هلا كتير. مثل البرنامج واحد اكيد انو ستاره كثير ساعدني وخليلنا فاجأ العالم انو مطالون يعني لانو واحد صعب في... اليوم في كثير عالم بيغنو كثير كثير فالواحد تا يكون هيك تا العالم يقدروا يشوفوه صعبا فأكيد البرنامج استرى كتير كتير ساعدنا وصل لك انت يعني خانقول 90% إذا مش 100% كنت عم بتغني أجنبي مظبوط إيه أبداً ما ما كنت غني عربي أدي في أدي في شанс إنه تقدري تنجحي بهذا الشيء إنك تغني أجنبية كل الوقت لأنه أنت بتعرف إنه ألفين وتسعة عشر طبعا نجاح الأغاني الأجنبية لفنانين لبننيين بغنوا بلبنان أقل مبعرف هلا في بعض الفنانين اللبنانيين من أصل لبناني قدروا ينجحوا مثل ميكا مثل ما أعرف شاكيرا مم. مثل أدي عندك طموح أنك توصل إلى العالمية هل... من بس من الأغاني الأجنبية؟ هلأ أكيد إذا بدي حط برأسي إنه بدي كمل هون بالميدل إيست وبال كل البلد العربي لازم على قليلي أعمل الغنية بالعربي مش بس تقدر أنجح بس كمان أنا على بالي هلأ إنه كتير حبيت قبل ما كان كتير كتير اهتم بهيدا الشيء بس كتير حبيت بفتكر انه العالم بيستراك حبوني من وراء هذا الشيء انه انا بغنى اجنبي و... وعندي هيدي العقليه فبفتكر انه العالم حبونا هيك بالستراك راح يدلوا يحبونا هيك برا ف شاء الله هلا بدنا نسمع مني غنية بعد شوي بس قبل هيك بدنا مين في على الخط الو يلا الو بعرف لخطوط نخرج لبنان يمكن صعبين أحيانا بير في ديلاي بالصوت أو بينقطع ألو ألو يا هلا أهلاين مين معي معك ماجد دوسل من السعودية يا أهلا وسهلا فيك تحية لكل أهل السعودية يا أهلا يا أهلا أهلاين ليه من وين بتعرفينه لا لا, لا هيدا مخيف مخيف ماجد يعني <تصفيق> نمبر وان من الفانز عندي ما ما شفت هيك حدا مhm ليش نمبر ماجد. وان أنت يا ماجد والله أسأل لي يا عادي أنا لا أدخل أستطيع مخيف يعني كل وقت بالسترك شجعنا من الأول للآخر شو حيبة بتسألها لليا ماجد والله أول شيء مساء الخير عليكم مساء الخير علي لي حبيبي بمصور وشكرا لكم على استضافة لي حبيبي مرسي لك. <تصفيق> وثاني شيء أنا بسأل عن أطول أغني بنسبة لها أطول أغني أطول أغني أفضل أغنية يعني أيوة. الأغنية اللي بحبه أكتر شيء أيها أكتر أيوة. شي اسمها Dangerously in love لبيونسي هالغنية بموت فيها قال له بدي روح احفظها ما بدي تسمعلك اياها ميرسي لاتصالك مش طبيعي على كل هونيك ميرسي كثير كثير في حدا طالب منك تسمعي ال ال تورني دون لو فيدي بالكيمات شوي از اغنيه عم من الفان كلب اي متى بدك تعمل جلسات سو... سوشيال ميديا تعمل يمكن تشات معهم قريباً قريباً هلأ أنا عن جد ما فيها عم جاري برد على العالم لأنه عم بيولعوه كل يوم نعم أنا عم برد عليهم واو ع على تويتر فيسبوك إنستا والعينة وأصلاً بدي أشكرهم كلهم كلهم لأنه عم بيوصلوني على مطرح كتير حلو عم بيزيدوا الفولوورز كل يوم كل يوم يعني مش معقول مش معقول هيدالله حلو الشهرة ليا أكيد أنا أكيد إنه يعني نبنح قبل ما تفوتي على ستار أكاديميك كنت ماشي مثل أي صبيية على الطريق وهلا بعد ستار أكاديمي بقى فيك تمشي على الطريق <تصفيق> فينا بس أنا أكيد غير فيك بس أنه ما في حرية الإحساس قبل. كتير حلو عن جد أنه بتشوف أنه العالم بيحبوك و ما بعرف بدي أقول ما بتعرف شو بدك تقول لهم أنه بي بيقول لك بس I love you هيك يعني شعور كتير حلو بس بيك بس بيك, بيك تفكري شو بدك تلبسي <تصفيق> صح. مزبوط إنه العالم كله فيديو طلعوا فيه كفيديو يتصوروا معيك شو بيجتقولينون <تصفيق> إذا أنت بال mood منيح ولا مش منيح؟ أكيد. فايك شو مرة كنت زعلانة؟ إنه هلا أنا كتير قليل تكون زعلانة هني عارفين أنا كتير بوزيتيف بحياتي. هلا أكثر شيء مبسوطة. أكيد أكيد. طيب ليه خليني أخذ بعد شيء اتصال أو اثنين نرجع نسمع أغنية من مثلاً all of me بليش واحدة صافطة نرجع بيالو بيالو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الو من لبنان من خارج لبنان الو قطع اتصلتيني الو الو يا هلا موجوده يا بونسوار انا لاما هاي لاما كيفك انت كيف اي بس مثل العاده يعني بقول لك نو بموت فيك. ضحكتك اهم شي عندك حيه ميرسي في كثير فانس تسلموا عليك يعني مننا ما بيقدر يدق وما مع بيعلق ما ونسخت من برة لبنان. سلمي له على الكيل وعن جد بدي أشكركن كلكم كلكن لكل الشغل اللي عم تعملوه كرماله. مرسك كتير. I love you كلكن. أصلاً أنت تستاهل يعني. حبيبي تستاهل. مرسك كتير. اتصالك. اتصال كمان. ألو. طبعاً <تصفيق> عبر سكايب. ألو. ألو. إلي تفضل يا إلي. أهلاً. Bonsoir. إلي مسلاً. Hi إلي. أنا بحبك كتير. و كلش نوم معي يا حبيبي شو قال على اتصال؟ كتير شفت التويتر شو صاير فيه؟ شال الضائع البطارية خلاص طيب أنا ما مبت مو أغاني هلا رح عريك يهم هلا بس <تصفيق> طيب، ايما كنت عم تسمعونا بلبنان خارج لبنان كل انحاء العالم رح نرجع نتابع مع اتصالاتكم اكيد اللقاء مع ليا لي... بس فينا نسلم على كل العالم هلا اللي عالقنين بالعجقة بعرف إنه ظهرين من الشام يا ويلي شو عالقنين بالعاشقه ف بدنا نستنى على البرنامج هل... <تصفيق> okay. فينا نشوف رن بس بدي سلم على الكل بعرف إنه هلا بلبنان العجقة فهيك بس بدي استنى عليهم كل اللي عم يسمعوا بسيارات اكيد واسمعوا هلا all of me مال كريس براون احنا سما Almarra, besot leiam akhuni. Merci. What would I do without your smile, mouth? Drop me and you kick me out. You come my hands spitting, no kidding again. Down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. Right? And I'm so dizzy. Don't know what it mean, but I'll be alright. للغاد واو اخاكين لغير محل هلا بدي ينتحر جون لازمك كل حال ليه كتير حلو احساسك على فكره ميرسي انا اصلا بس بغني عن جد تكوني بغيرتنا كنت مغمضه عيونك كل الوقت وانا بعملك هيك زي انا وانا انا عم جربلك طولنا بنفوت نفوت على بريك كذا سوري لا عم بمزح ليه كتير حلو رح اغني كثير هلا بعد شوي أكيد أوكي مناخد كم اتصال لحرجع استقبل الفانز اللي ناطين هون بالسوديو أوكي عليهم ومنفوت على بريك يه. ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو يا هلا مسوار مسوار أنا نور من لبنان هاي نور هاي ليا يا مسوار بني اول شيء ومشينا عندك استقبلت لي عندك ولو يا نور بالعكس هاي ليا هاي نور كيفك حياتي انا كتير منيح انا ما بدي أسألك بس بتعرف إنه نحنا شدتنا مفروحة فيكي حبيبة ما نحييك ونقولك إنه نحنا معاك مرسية كل تيم ليه مخول بيسلم علىكي ما فيش عدن إنه كتير كثار اوكي سلمي على كل توجه تحقق اللي صار اللي تحت حبيبي. أكيد أكيد أنا بدي بس إلكون أنو أنتو بتعطونا هيدا الفخص تكمل عن جد أكيد حياتي إحنا كذا معك للآخر بقنا لك كل شي حالو مرسي حياتي كل ما نحبك حياتي I love you كلكن شكرا نور شكرا نور لأتصالك يا هلا فيكي شو حلو أنو ناس واحد تحبوه اي <تصفيق> كتير بس هدا no بديك تلحق على كل العالم مع هيدا هيدا الشيء هي كنا بدي أقول عن جد ما بدي حدا يزعل لأنو أوقات بردع حدا فالتين بيزعل <تصفيق> بس, én újma fia, angyadan, én anna kettir, báhmnak, hogyon eljövön a fans. Ma haza níz a, mert az utolsó, hogy fognak kettő, és elmondják, hogy kettő pihen. Megjövőn be a vol concert. Akkérd. Ma hig? Akkérd. Halló, mi pikké a, hogy a a fans, aki معكم بيرلا منتين لا مخول أيوة بيرلا كيفيك صباحا حبيب أنت كيف أنا نيحة هلأ شو قصة هالتين في فود بالتيم أنا أكيد نحن عشنا وإذا من من نقبل مستقبل الكل الله خليك الله خليك بعرف تيم لا مخول نحن نحب كل العالم بس لا بد إني كذي ما تزعل حبيب لا بد إزعل أنا ما بحبك ما ما في ما في يحبك أنا leh? Ananab mut fikem Anab mut fikom miként kon? Bár ti dolgozni bárt? Na ha. Enno, én a bíráshyk a a a riátsz a Jumhóriában Líbánnál, mert a riátsz, és bátnak én te a why not? Hahaha. Én téma Riyál, van a maga Barça. Maga ezt nem tud. Maga Barça, Barcelona, Barcelona. Mi Barça? Lazán, lazán, már nem tudtad, hogy maga Barça. Nem szóltál. La, érdekes. Én én én én én én én én én én én én én én én én én én én مرسي لأتصالك لا يا هلا فيك اتصال كمان، تحييي لكل التيم ليه، مش هيك شو مسميه تيم, <تصفيق> تيم ليه مخول تحييي لكل تيم أو تيم بامبو تيم بامبو؟ لأنه بالاستارك، غنيت بامبو تبع شاكيرا وهذا أحسن تابلوكين ف... هيك اسمينا <تصفيق> تيم بامبو اتصال، ألو؟ ألو؟ آخر اتصال، أبدا نستقبل الفانز ألو؟ نعم، مين معي؟ ألو هاي أنا داس ديستينا هاي من وين أتحكينا ديستينا؟ أنا من لبنان يا هلا هيبن. وين باللبنان؟ من لبنان؟ من <تصفيق> وين أنتلياس؟ عليها بمزح مائك ديستينا وين فيديك؟ أيها بني <تصفيق> بس كي بدي أقول للي أنا بموت فيكي. حبيبي وانه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 Am most megfázon légy a madrani a National Academy. Team Bumble, ti le. a fanz, a Oh my God! Lazza, lazza, lazza, lazza! Kenyéfi isi, lá, maga a musziga, ma nem melyik, a valóságban is... A te nélküli valóságban. A te nélküli valóságban. A te nélküli valóságban. A te nélküli valóságban. A te nélküli valóságban. A te A A A A على كرح... انتو اليوم جيين لعندليا اول شيء اخر ما انا شفتوها لليا ولا ما شفتوها بعد. افضب تحبوها لليا اه ولا قديم تحبوها لليا في امام ما منحبها من الموت من في صورة كلنا سواء يلا ايه وافضل الحلقة ناخد صورة ايه صورينا فازا روزي انو لا الوين بريك بقى رو شوي لا رو يلا جري هلا هيدي رح تنزل الصوره على انستغرام وتويتر وكل شيء طيب ما زالوا موجودين هون حدا عنده شي سؤال اليوم الاول ما تكبس ما تكبس خلص حدا بيقدر كل شيء انا شو حدا بيقدر انا غني bang ليك بدي شيء <تصفيق> يلا يلا بامبو بامبو هلا وسهلا فيكم كل اللي بحبوا لي عليها كمان وسهلا فيكم عم فوت على بريك سريع ونرجع. ليك انا معود اقول بقى على البريك جمعة الساعة 5 اوع تتغيروا موجي بتعدوا وراي كلكم لازم نسجلها رح اقولها بتعدوا وراي جمعة الساعة 5 اوع تتغيروا موجي بشرى للطلاب بدعم من الحكومه التركيه وتحت اشراف تبدأ تحصيلك الجامعي بمنح شبه مجاني ودون امتحانات دخول في أي اختصاص تريد وفي أهم الجامعات التركية الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل لعام 2015-2016 28 شباط ملاحظة لا يوجد أي رسوم عند تقديم الطلب المعتمدون الوحيدون في لبنان 738687 748687 while discovery وسع شبكية وكالة سفر بلبنان بتقدم لكم أفضل العروضات دبي أربعة أيام باكيج كامل يتضمن تيكت أوتيل نقلية سفاري مع عشاء وجولة سياحية بمدينة دبي افتدايا من 560 دولار باس نعم 560 دولار والفيزا كمان مجانا وأيضا عروضات خاصة لبريز اسطنبول، برشلونة وغيرها احجزوا هلا على الصفر واحد ستة مبروك السيارة دايهاتسو دايهاتسو تيريوس مية بالمية يابانية لازم انت كمان تبلش سنتك مع دايهاتسو مية بالمية يابانية؟ اكيد عم نحكي 4x4 SUV 2015 جوده سئة على تلجو بالوفرودز 250 بالتنكة بس ب16900 دولار 16900؟ مش بس هيك في شي تاني عن دايهاتسو السيرين 2015 بسعر خيالي مية بالمية يابانية 1.5 أوتوماتيك أدئاس إيرباغز جونت ألومينيوم سنتر اللوك وثلاثمية بالتنكة بـ 11,900 دولار بس 11,900؟ معقول نعم ومية بالمية يابانية استفيدة وريحة بالك زوروا صلاة أوتو ستارس 01 واحد 000 سوفنينيو <تصفيق> دي تيوب دي دي شانسون توب En succès français sont de retour Thursday Night in Paris au Harvard 201 Une sélection d'or pour les fans de la chanson française compilée par DJ Dado tous les jeudis Les nuits de folie. Faites voyager vos sens et laissez-vous séduire par les French Goldies. Thursday night in Paris au Tour 201. 70 513 888 Are you ready to party? Flashback Friday. تميز وجودة في التعليم الجامعي برامج بريطانية حديثة شهادة لبنانية وثانية بريطانية من خلال الشراكة مع Open University في بريطانيا تقدم الجامعة العربية المفتوحة برامج البكالوريوس والماجستير إضافة إلى برامج تدريبية من خلال مركز التعليم المستمر ومركز التميز لريادة الأعمال الجامعة العربية المفتوحة بدارو 0-1-39-21-39 0 4 40 41 youtube.lb Silva Beauty Clinic and Spa, Caslik and ABC Downtown. Benefit from 50% off Moroccan bath, chocolate mask and oil massage for $60 instead of $120. To buy this deal, log on to www.alghadis.com and for assistance call 03 898 285. إفادة سكن، ورقة معاش، كفيل، رهن، ميت، ورقة وخبرية طلبية البنك، بتأخراك، بتوترك، ما تضيع وقتك مع شركة ماني، القرض أسرع وأسهل ماني، كويك أند إيزي لونز، 01-493-811 ماني، حائزة على شهادة الأيزو العالمية لإدارة الجودة فورمولا رنتيكار بتلاقوا عندن السيارات اللي بتحلموا فيها فراري رولز رويس وبنكلي بالإضافة لكل أنواع السيارات والجيبات أما العارسكون فالسيارات كلها جاهزة فورمولا رنتيكار سن الفيل صفر واحد خمسين أحد عشر خمسة وخمسين وآتليس صفر فورمولا رنتيكار الأسعار مدروسه للجميع وصل شهر التسوق على السيتي مول ووصلت معه حصومات بتوصل لـ 70% على كل شيء وليتكن مبسوطين وبالكيدز أنيميشن مكيفين وفرصة ربح نيسان جيوك 2015 لألكن يلا على السيتي مول شو حلوين بيك بك هيدا نيو ستايل هوليوود ستار تاتو وموجود بس عند جين نصار بس مش لازم تعتمدل الفرانش أورغانيك تاتو فضي للأمريكان هوليوود منرال ستاتو لأنه هيدا خيار هوليوود ستارز بزغريك وبحليك وموجود موجود بس بانستي جيناسار الجميز و سيدة واحد و على فيسبوك انستي جيناسار قريبا ببعبدا وايل ديسكفري أوسع شبكة وكالية سفر بلبنان بتقدم لكم أفضل العروضات دبي أربعة أيام باكتش كامل بتتضمن تيكت أوتال نقليات سفاري مع عشا وجولة سياحية بمدينة دبي ابتداء من 560 دولار باس نعم 560 دولار والفيزا كمان مجانا وأيضا عروضات خاصة لبريز، إسطنبول، برشلونة وغيرة احجزوا هلا على 0 من بيد la بس هالمرة بالصوت ليا اللي ضيفت اليوم بالصدئات صوت غاد بس لأرجع أذكر برقم التليفون لأنه في كثير عم يجربوا يحكونه من خارج لبنان صفر واحد اثنين اثنين أو تلاتة إذا عم تصله من خارج لبنان نفس الرقم بس كود 00961 ليا مع الاتصالات وكل شيء أو شيء اللي كتحية من سوريا من المغرب من الجزائر من تونس من كل ما بدي أنسى دولة شو بيزععه كيل على الكيل إيه ما لازم ننسى حدا هيدا الشيء إذا ننسى حدا بيزعله فعم على الكل كلهم مسلم. كلهم كلهم كلهم عندهم سيارات جدا ضخمه طيب في حدا ما... ما نضال نضال في حدا بس على سكايب يا ريت بس ناخذ الاتصال حمودي اذا مش صار طلبنا شي خمسين مره يا برا. حبيبي حمودي حاطط صوره جاستن بيبر <تصفيق> <تصفيق> الو أ... الو يا هلا السلام عليكم وعليكم السلام يا حمودي, حمودي. تفضل حمودي من العراق كيف حبيبي كيفك كيفك فيك لي لو حياتي انا كثير منيحه سلمنا على الكل هون هيك ايه حياتي بنموت فيك بالعراق والله العظيم ما خلين يعني بنموت فيك بتعقدي وانا بموت فيكم كلكم a كثير لكل شيء اللي عم تعملوه كل شيء كل من وقتكم عم تعطوا كثير من وقتكم وعم تشتغلوا كثير كرمالي وعنجد بدي اقول لكم ميرسي كثير يعني ما مصدق إنه عم ب شكرا حمود I love you حمودي أو. أو. أو. وبس بس بدي أقولك إنه هو تيم ليه مخول كثير يعني بدهم بدهم يحط معاك رأس كتير ضغطوا وسلم سلمنا على الكل please okay شكرا حمود I love شكر. you هلا عم نطلب حدا نحن ألو إلي كيفك Bonjour نسيجي نين كيفك شو أخبارك تعرف إنه إلي أصلا على فكرة في في قرابه قريبه بعيده ما بعرف اصحاب فيه صحبه, فيه صحبة وأنا انا قرابلي وانا بشكرك على دعمك لي كمان بالعكس نحن كنا عم ندعم مش بس يعني كل حدا كنا بيستاهل ب ستار اكاديمي كنا عم نشجعه ونحمسه ووسع تحيه كمان هلا ل لزوجتك مدام لياد عاشر بتحبك كثير كثير ثانكيو يا الي ثانكيو وهيدي و... ليا وإلي على الهوا سوا تفضلوا تحيه و... اقول شيء لهاي لاليا بونجور سافا اليان أنا كثير منيح وإن شاء الله تكوني إنت كثير منيحة كمانا وعم تشتغلي على حالك بكل النواحي بالموسيقى حبيبي أكيد عم بشتغلي كثير على حالي وبتعرف هيدا الشي وبدأ إقلك إن شاء الله مبسوط بمصر عم تشوف كل شيء كل الصور والفيديوهات شو عم تعمل بمصر إليه شو, شو عم تعمل؟ رفع عيد مينا عم تيازيني عمصر على عيد ميلاد أخيدي و هلا اللي عم نتقابل بكل الطلاب الباقيين شفته محمد شاهين محمد حسين هلا في كنوز وصلت وكنوز ايه و كنوز وصلت على المطار وقريبا جاي غاده يلا كنوز وينك كنوز طلعت على الخط معنا كنوز. كنوز يلا رح احاولكم او ماي جاد اطلب لك كنوز اه كنوز حدو كنوز حياتي ليلى <ليلا. تصفيق> حبيبي سابا <تص> I miss you, I miss you. Miss حبيبي سلميلي على الكل إيه؟ على مينا شيرين ومحمد محمد حسين كلهم كلهم كلهم ودعاء وكلهم <تصفيق> تحية لإليك يا كنزة من لبنان عبر سوق الغد ولإليك كمان سلمين عليهم كلهم إن شاء الله بس تكونوا بلبنان بيكونوا لقاءات كمان مباشرة على الهواء <تصفيق> بوصيل <بس تصفيق> الكل باي كنوس حلفيك. مينا وين؟ مينا معهم؟ أكيد كلهم كلهم سوا oh <تصفيق> <تصفيق> يا مينا معهم؟ لا أرجع نحكي مع مينا ماون مينا مينا مينا ماون أكيد شو شو قلت هيدك كنت أعمل على هيدل أكاديمي مينة مينة مينة كيفك مينة مينة, مينة مينة مينة عاطة بحبك فهيدك كلهم عم بيقولوها هلأ كلهم عم بقولوها ايه كلهم كلهم بدي جربها بس بعد نصبحت بعض <تصفيق> على هلأ عرهمة وانا تبهضل هلأ مينة اه إلي ممكن نرد علي علو إلي أنا فيني عن جديد. دخلق ميناء معكم؟ فيني نعم. مينا معكم؟ مينا. يلا يا حماعي. يلا ما نحكي ميناء. اكي. شوفني. ميناء ازايك؟ مينا. عمل اي حبيبي؟ اه الحمد لله. طبعا بس بتأكد منه عشان ما قلتش حاجة غلب بس. لا لا لا لا اهلا وسهلا بمين هاي دا مينا مينا ميناء عطا؟ ياهلا ياهلا حياتها هلا هو شوي زعلان مني لأنه ما رحت على مصر عيد ميلاده لا لا لا ابدا ابدا لا لا ما في زعل خالص مينا قد ايش عمرك هلا 25 25 بدنا نجوزه ايون بدك تجوزيه لمينا مين واحدة لبنانية ها؟ طبعا لا لا حياتي اي ميسيو كثير يا حتسي <تصفيق> و وربنا معاكي ويوفقك و... وان شاء الله تعملي أحسن مزيكا في الدنيا حبيبه ومنتظرين أعمل تكسر الدنيا بقى ان شاء الله انا جايه قريبا قريبا على مصر ما كانش في ما كان اقدر اجي هال هيدي المرة بس راح اجي وبدي سلمنا على الكل هونيك شيرين والكل والكل وايميس يو كلكون اي لاف يو وهيدي هابي بيرثدي منا لالك يا مينا هيدي الهابي بيرثدي لالك سي فيني سي تو يو مينا مينا مينا عطا صوت الغاد <تصفيق> <تصفيق> بس مينا بان كل سنة يا رب يا هلا <تصفيق> باي حياتي <تصفيق> <تصفيق> باي. يا ويلي لا لازم تروحي على مصر عفوك لا ما <تصفيق> رحتك انت بايدني ما, ك... ما كان فينا ما كان, كان في سبب ما ما كان فينا روح بس هلا قريبا يعني لا. قريبا بعرف شو السبب انا شو عندك مقابلة على صوت الغد <تصفيق> لا ما كان عندي شي كاشيرل كان على رايحه عن جد كان عندي التيكتس وهيك بس اخر دقيقه ما, ما كان فين نروح بس قريبا يعني اكيد اكيد اكيد راح نروح اكيد عم تحضر هلا أول نعم عم كيف ليش وين هول كل شيء التفاصيل سربريز امبارح لا ما فيك على صوت الغد <تصفيق> أنا عم بشتغل على سينجل هلا. أVEC. أVEC. أVEC. إنه شيء اسم شيء حرف شيء. <تصفيق> نو ما ما ما في. ولا ولا لا لعن جد. ولا. خليك مع بمع. إيه بيز. له. بس شي كتير حلو. عم بحدد شيء كتير حلو و. أجنبي. نعم. عربي. وشوية عربي كمان. بالموسيقى وكمان بالليريكس okay. راح يكون شيء كثير حلو يعني ان شاء الله يحبه العالم ان شاء الله عم بعمل كل شيء هذا اللي عم نحكي عنه وراح نقول انه نحن راح نبس راح نكون اول من بيسمع انتم المستمعين وقت الغد هذه الغنيه نيحه عم نقعد ومنها بعد قد ايه سون قريبا ما, ما سون يعني أكيد. جمعة سون يعني شهر سون يعني سنة يعني إن, ان شاء الله شهر او ش شهرين ماكس تبسلو ولا سريعة لا شيء كوميرشال كتير سريع رأس مثل البامبو وجايب الكورال الشباب اللي كانوا هم <تصفيق> ها كلن قافات هاد مش الفانس يعني كذبنا عليكم هاد الكورال هالكورال كانوا ما تابلي يا هلا يدخل كم اتصال قلو قلو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا هلا مرحبا مين معي اه ما من لبنان علوا تفضل يا عالو عالو على بشكل سريع علوا ليا أنا على من نتيم ليه مخول حبيبي عرفتك حياتي انت أول شيء أنا كتير بحبك مرسي حب وتاني شيء أنت مع بارسة أكيد صرت أحبك أكتر يعني أكيد وبدي سلم على كل اللي تحت أنه قدر شفوك ونحن كأنه شفناك كمان يعني أنتو كلكم بقلبي كلكم كلكم سلميلي كتير عأختيكم وعأهلك وكلهم وخيك كمان حياتي أنت سلميلي عن النور شكرا أكيد وصل. أنا عم, you. عم عم عم شوف شوية المعلومات هيك اللي وصلت لي إنه أول شيء قبل ما نعمل إنترويج كليزم أعرف عن عنجد شو بتحب وشو بتكلها وشو كذا وهيك لحتى أعرف أحكي عنه وياك. إتلاحظ مش عايزهم كلهم لأنه أنت قريب من القلب أصلاً. بس شخصية خيالية أو كرتونية مفضلة باتمان. لماذا؟ هيدا الكاب اللي حطيته عندي. آه هاي باتمان ح. شوفت؟ ليه بتحبي باتمان؟ I love ما بعرف. أول شيء لوجو. أول آه. شي اللوجو بموت فيه. لأنه أول في ضو بيطلع من تحت لفوق مش بس لا. أنا عادة البنات بحب. I love the superhero. النتيجة أكثر يعني إنه باتمان لألا إنه. Yeah? يه؟ لا. ما في كتير في. ما في فرق. الشباب والبنات أوكي بلاه في كتير فرق. إنه سوبرمان، سبايدرمان باتمان أنا. لو اي لوف باتمان كمان يعني هو كل سوبر هو I love ما بعرف هك. I love اللوجو وهك ال يعني الحل من الواحد ال يعني. تابي اللي اللي اللي بحب باتمان. وبحب الأغاني الأجنبية فرنش وإنجليش وكذا بحب الكباب. قاعد <تصفيق> إنه أطيب أكل. يكون مثل البيتزا أو برجر يعني ما <تصفيق> أو باستا. أنا بحب كل شيء. حب شي. باستا بحب أغاني أجنبية ما بحب أغاني عربي وبحب الكباب ومجدرة ب... وبصل. على فكرة عن إذا لا عم نحكي, أنا... نحكي عن الأكل. أنت عايشي كل حياتك بالفرنس. مصدوم. كأكل نمبر وان سوشي. يعني سوشي فين اكل بوعه باكل سوشي الدهر باكل سوشي عشي باكل سوشي I love, I love, I love بس إيه. انا مكتير ماني كتير سئيلة بالاكل بحب كل شيء الحمد لله يعني هل بس عارف نعم هل تصرفي بالنهار اكل اذا اذا تتروق وتتخدر وتتفعشي سوشي تنحسبه <تصفيق> يعني بس عارف إيه. لا ما كتير عم بنتبه كتير عالجسمي عالبان على على وصبار وهيك اياسي عبتك كباب ما في ما في في في كل أكل فيه بس م. ما ما في وقت معين يعني okay. سوشي كباب أتى بشي لا سوشي بس سوشي سوشي سوشي آه. سوشي سوشي <تصفيق> سوشي <تصفيق> إذا إذا فيني, فيني شيء إذا قالوا ما منه سوشي شو بتاكله <تصفيق> لا ما في مش ممنوع ما في إذا حكيم إيش قالك ما إنه تاكل سوشي باب ما بعرف شو بعمل. أبى بعمل ب بعمل يكون في ما فيني بس مين يقول شي هلا الفانز اللي اللي إجوا في, في بنت منهم قالت لأنو جابت لي سوشي راح موت هل في سوشي إيه؟ برا؟ إيه ترى شوف أدب أدب يعرفوا بيعرفوا كل مع شيء كم على الهوا أنا راح أطلع استقبل <تصفيق> السوشي شوف أدب بيعرفوني هذا يعني الشيء أصلاً إنه عايشوا معي 24 وعشرين 24 عشرين أربعة أشهر شفونه بيعرفوا كل شيء كل شيء مسج الأدب الأكاديمي لا ما حسيت حالك بحبس ما حسيت حالك حبس لا مش هالقد بس إنه اكيد هلا في كتير قصص ما فينا نعملون واصلا و... إحنا فتنا تن... تنشتغل على حالنا ليه ما طلعت نمبر وان ما بعرف لازم نسأل العام. لا في ناس ما صوتوا ليك من لبنان في ناس ما صوتوا ليك. صوت لي لا, لا بدي أشكر كلهم لأنه عن جد. في كتير صوتوا ليك. بس, بس, بس إنه هو يعني أنتي بتعرف إنه تصويت كان هو الفرق صح؟ م. يعني برأيك كان في عدد من الناس ما قالوا لدي صوته لا أنا بالنسبة لي. كل العالم اللي بحبونه بعرف انه صوتوا له وبس هاي هي اللعبه وانا عن جد ما انا زعلانه ومرسله الكل اللي صوتوا لي وانا بدي اقول مبروك بعد ل لمحمد لانه بيستهل كتير كتير لو انت كنت مش بقلب البرنامج مش برا عم تحضري لمين كنت م. صوتتي اا حلو حل هذا في لفيليس وليا وكلهم لكن انا بالنسبة لعائل الكلن عندهم شيء كلن عندهم شيء بس أوه. لامين صوتت. لامين كن صوتت. يلا بسرعة أول اسم بيطلع معك. فيك تقول له ليه إذا بدك. كنا أنانيه. مثل ما بدك. اعندم ما عارفة. سؤال كثير حلو. ما فيك كتير فيك كتير كن بجستهلو يعني. ما إلي لا ما بعرف ما بيطلع مني. فايزه. يلا إيلي. لأنه قلت إيلي أول فتى. اتصال قاله. قاله مسال خير مني يا هلا مسال نور. Hassan ma. Tfaḍḍal ya Hassan bi shakl Sautik bonsvaren, sautik, S bírom? Sautik bonsvaren, hát ez a sautik. Sautik, hogy bírom? Én, ha egy sautta <نصفيق> نو صو نبى أبى أ يعني إنه ما بعرف منو بلعرب. صو نبى أبى يعني مش لا لا. أنا حاسس. أصحى يعني ما أنا بفهم كل شيء عم تقول غلط. لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي طيب ولو. ولو. <تصفيق> يا هلا. <تصفيق> <تصفيق> سؤال. سؤال. أنا أنا ناتالي. ناتالي من وين؟ من, من بيروت, بيروت من لبنان. يا <تصفيق> من... هلا ناتالي بشكل سريع كامل. هاي <تصفيق> <تصفيق> دولية. كيف؟ بس انا بس ات اطل... أنا اتصلت فيك من يومين، بس اليوم تصلت أول شيء لأنه بدي اشكر ربنا بدرجة الأولى وبدي اشكر طع الطغاة وعموجا إنه جيبوا لنا هالوردة حتى نرفع راسنا حتى لبنان يرفع راسه أكتر وأكتر فيك بالعالم كله مرسي المسؤولية يعني أنا بدي إيهم يسمعوا أكتر ما أنت بقي يعني أكيد إني عم يسمعوك هلا بتشبشكرهم من كل قلبي شكرا لإليك مرسي ناتالي على اتصالك آخر اتصال اثنين بشكل سريع ألو ألو يا هلا أنا دارية من أنا داليا من لبنان داليا من لبنان بك على مع الوردي؟ أكيد yeah. مرحبا، <تصفيق> أنا من يا <كيم> ليا <تصفيق> حبيبي, <تصفيق> حبيبي كيفيك؟ حبيبي كيفيك؟ كيف حال؟ صفا؟ <تصفيق> نحن كثير من حبلية ونطلين أعمالها no. يلا، سون أصلاً بدأ لكم أنه هلأ ناكست ويك أحضر شيء كثير حلو فضيماً نكونه أونلاين على السوشيال ميديا لأنه راح يكون في شيء كثير حلو إن شاء الله ما تخبريني قبل ما تنزليه. <تحكريك> مش اخر اتصال الو يا <تصفيق> وردي وردي وردي ما بقى في وقت ألو الو يا هلا بونجور بونجور مني ريتا من لبنان ريتا بشكل سريع معك سيني التيم جاي مفروض دقيت مره و2 برجع باللي عم تحكي كثير كثير هو مزدود انه انا ريال بس <تصفيق> بس معلب حبي لا لا لا شو دفوا <تصفيق> بس معلب حضل حضلنا حبي, <تصفيق> حبي بس لا أتي صارك بختام الحلقة وقت ما, ما ملح أنا شيء صيف وشفت أدي بتقطع الحلقة بسرعة يعني ساعة مرقت هيك كتير مبسوطة انه كنت معك اليوم وفديك كلك ما كنت بعرفك شخصيا يعني أنت شخص مهضوم ولذيذ وعفوية وكثير حلو كيف بتحبي الفانز اللي هني صاروا أصحابك أكتر مهني فانز ورح قال لك جود لك لأنه صوتك حلو كتير مرسي بتسليها لتنجحي شوف بيرفورمانس لقاليك على مسرح ستار أكاديمي قبل ما نكون هون لأنه فيك محلقة قفيت هون اتفاجأت كيف عم بتغني وشو عم تعملي فابدالك جود لك مرسي كتير وبس يكون عندك شيء جديد نحنكون نطرينيك هون بصوت لغاية الحطة نسموه لك من الناس وبس بس بيك تعمل هذا الشيء على السوشيال ميديا خبرينا عن قبل <تصفيق> أكيد. ميرسي كثير بدها شكركم صوت الغد لليوم عن جد مشت كثير. نحنا في عنا سلو قال صوت الغد بقول كل العالم بتقوله <تصفيق> فرحطله بنيت تقوليها على الهواء مش ما <تصفيق> على تعرف. بس على ان شاء الله ما أنا كتير صعبة إيه. كل العالم بتقوله ليه <تصفيق> <يلا>. مخول. <تصفيق> أهي؟ أه كل العالم بتقوله ليه مخول. بعد مرة أحكيت أنا طيب يلا. كل العالم يلا أوكي. كل العالم بتقوله ليه مخول. Bamboo! amen Allah. Bambo, lejá. Néz. Good luck, bőkezű. Ráptam. Másik. Másik. Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én. time Én. Én. Én. Én. Én. Én. Én.